استمع وأعد ثم لاحظ قراءة الكلمات مد كل شد إنا هن شك كنا تب فك ثم حل منى لعل كأن علم سلم بلغ قدر يظن يشم يكرم يكذب